أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المس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 وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل أَلَّا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح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 لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أوليبا شديد فجاسوا خلال الديار فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكره عليهم وامددناكم بأموالهم وبنين وجعلناكم وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأمفسكم وإن أذتتم فلا فإذا جاء وعد الآخرة ليسوجهاكم وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة برو ما علوا عسى ربكم أي يرحمكم، وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا.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 اليوم عليك حسبة. من اهتد فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها. ولا تزِر وزرة وزر أخرى. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها أمرنا بتر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربنا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 يصلىها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا Qul lannumiddu hâulâi wahaulâi min ahtaa i rabbik Wama kâna ahtaa u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 وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ وعندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما اجل ان تكون لهما جناح اجل من اجل وقل رب افضل كما ربياني صغيرا رب بُكُم أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِن تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلأَوَّابِينَ غَفُورًا وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذِي التَّبْذِيرَا إِنَّ الْمَبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا وَإِن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 بِكَايِبِ سُطُرِ الرِّزْقِ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْضِ ۚ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا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 ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق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 وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا وَلَا تقف مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّيَرِ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 ولا تجعل مع الله الهًا آخر فتلقى في جهنم ما ملوم ممدحورا أفأصفاكم ربكم بالبنين و تَخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا قُل لَّوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَّبَغَوْا إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوهُ تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم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 وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرَىٰ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّاً بك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا أَمْ انظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا وقالوا they كنا عظاما ورفاتا were in the eye and in Qul, koonu hijārataan, au hadiidaan, au khalqaan mima yakburu fī sudūdurikum Fasayakūlūn man yu'iduna Qul, illazī fattarakum auwala فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رؤوسهم ويقولون مَتَاهُوا قُلْ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ إِلَّ إلا قليلة، وَقُل عباد يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم.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 فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رب فيهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا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 Don't throw we away from the Scriptures, We other than not try it Weihn energies. But وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فت نتل النَّاسِ والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا people, go to Adam, go to Adam, except for قال أَرَىٰ هذا الذي الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِن أَخَّرْتَنِي يوم يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من تقطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا رَبُّكُمُ الَّذِي يُزْجِي لَكُمْ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ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 ثُمَّ كَانَ الْإِنْسَانُ كُفُورًا أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْجَانِبَ الْبَرَّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا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 ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم وفضلناهم على كثير من من خلقنا تفضيلا يوم ندعو كل أناس بإمامهم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 وَمَن كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا وَإِن كَذُل لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتِنَ تري علينا غيره، وإذا لتقذوك خليلا، ولولا ل أن ثبتناك لقد كت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لَذَّقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا وَإِن كَادُوا لَيَسْتَثِقُونَكَ تَفِيضُونَكَ مِنَ الأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا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 نَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ولئن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ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 قل إن اجتمعت الإنس والجن على أيات بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله لا يأتون بمثل له ولو كان بعضهم لبعض ضهيرا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل دار الناس إلا كفورا وقالوا لن آمنا لك حتى تفجر لنا من الأرض يبون أو تكون لك جنة من خيل الأنهار فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي أو تأتي يَبِاللهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلاً أَوْ يكون لَكَ بَيْتٌ مِّن زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَى فِي السَّمَاءِ وَلَمْ نُؤْمِن لِّرُقِيِّكَ حَتَّىٰ تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا وما منع الناس أن إذ جَاءُوهُمُ الْهُدَى إِلَّا انْقَالُوا إِلَّا انْقَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا قل لو كان في الأرض ملائكتُ يَمْشونَ مطمئنينَ لَنَزَلْنَا عليهم من السماءِ ملك قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ومن يَهْدِ الله فهو المهتد وَمَن يُظْلِفَ لَن تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِهِ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وَجْوهِهِمْ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 مَكَايَ فِذْعَوْن مَثْبُورَا فَأَرَادَ أَنْ يَسْتَفِزَّهُمْ مِنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَنْ مَّعَهُ جميعا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 نزل وما ارسلناك الا مبشرا ونذيرا وقرانا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا قل آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يتلى عليهم يخرون لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا